بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين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 آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وين لكل أفاق أثيم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 هذا هدى والذين كفعوا بآيات ربهم لهم عذاب مرجِز أليم. Allah الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من ثبُله ولعلكم تشكرون.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 من عَمِلَ صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 ام حاسب الذين اجترحوا السيئات ان ند عليهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام محياهم ومماتهم سا ما يحكمون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 وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ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 اننا كننا نستنسخ ما كنتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقلين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء